وَسَيَرَ اللهَّ عَعملَلَكُم وَرَسولثُمَّ تُ رَدّونَ إِلَى عَالِمِن غَيْبِِ وَالشَّهادَةِ فَيُونَ بِأكُم بِمَاكُ تُم تَعْعملَلُون سََعْلِفونَ بِاللَّهِ لَكُم إِذًا قَلَبُتُم إلَيهِم للتُعْرِض عننهُم فآارِضُ عَنْهُم. فأعرضوا عنهم انهم رجس وماواهم جهنم جزاء ام بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين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 ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق 119. وانفق قربات عند الله وصلوات الرسول 110. ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم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 إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَطًّا فِي التَّورَاتِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ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 الَّذِينَ عَابِدُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ ما كانَ لَِّبّ والَّذينَ آمَنُ أي يستَفِر المُشكينَ وَلَ كانوا أُول قُرب وَلَكان أُول قُربَ مِ بَعْضمَا تَبَيَّنَ لَهُم أنَّهُم صحابُ الجَحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدائيا فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم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 لَقَدْ تَّبَوَّأَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف الرحيم وعلى الثلاثه الذين خلفوا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 إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واذيا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون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 عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا مُرَى تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ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 وَطَمْأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَن آيَاتِنَا غَافِلُونَ أَلَا إِلَىٰ كَمْ وَآوَاهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ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 وَلَ يُعجل اللَّهُ لَِّ سِشَّرستْتع جَلَهُم بِالخَييرِ لَ قُضِيَ إِلَهِم أَجَلُهم فَنَذَر الذيينَ ل يَجونَ لِقَ أَن فيِي وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كَشَفْنَا عَنْهُ ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا وَلا قَذْ أَه لَنقُرونَ مِن قَلِكُم لََّا ظَلَم وَج أَمصُرُ بالِالبَيّناتِ وَمَا كانوا ليؤمنِن كَذَلكَ نَجزل قَوْم المُجرِمين ثمُ جَعلناكُم خَلَائِفَ فِي الأأَررضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا َأَئِذْ نَكْتُبُ قُرْآنًا غَيْرَ هَذَا أَوْ بَدِّلَهُ قل ما يكون ل ن أُبَدّ لَ مِ تِ القَفْس إنِ, إن تَّبِ إَّا ما يح إلَ إِ أَخَافُ إِ عصَيت رَبّ عَذااب يَومِ العظم.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 إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُضْطَرِّينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَلَالٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ 118. ومن رسلنا يكتبون ما تمكرون 119. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمْ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْ هَارِقٌ عَاصِفٌ وَجَاءَ هُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُعِيضَ بِهِمْ وَظَنُّوا أَنَّ لَهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ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 يا ايها الناس انما بغيؤكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون انما مثل الحياة الدنيا كمااء سَلَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ الناس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 ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترحقهم ذلهم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 فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الظلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم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 أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّا لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْقُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون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 قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كلبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ تَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْقَائِلِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّ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 119. والذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون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 مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ نُذِيقُكُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَنُ اذ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غم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 129. فَمَا كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين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 أَلَمُ تسْعَ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمُ الْمُلْكُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الأرض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 وَأَو حن إ مس وَأَخهِ أن تبَوو عَقَمكمَا بمصَْب يوتَ وَجعَلُ بوتَكُم قبلَ وَقمُ الصَّلََ وَبَّر المُؤمنين. وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا يَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ قال قدَد أُد بَدد وَتُكمَا فَتقيمَا وَلَا تَتَّبِِّ سَبلَ الذيينَ لَا يَعلَُون وَجَا وَزْنَا بِبَنِي إسرون إلَ البَحرَ فَأَتْبعَععهُم فِدْعون وَجُنُود بَغْي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 وَلاقَذ بَوو عَنابَنِي إِسرائلَ مُبَوَّ صددق وَرَرزَقُناَاهُم مِنَ الطّباتاتِ فَمَختَلَفُ حتىَ جهُم العلم إن رَبَّكَ يَقض بَينَهُم يَوم القياامَةِ فيِي مَا كان فيِي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 واتبع ما يوحى إليك واصبد حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشيد وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء 116. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون 117. إنه عليم بذات الصدور